الدرس الثالث الأعياد واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الأعياد الوطنية عيد السيادة الوطنية وعيد الطفل ذكرى أتاترك وعيد الشباب والرياضة عيد النصر عيد الجمهورية الأعياد الدينية عيد الفطر عيد الأضحى.